السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه خاطره ربما تطول قليلا فارجو ان تحتملونه يعني قاعد انا في منتصف الليل فاضي ما عندي شغل فسويها تعلوله باذن الله حين اقول الخطاب حين اقول الخطاب الابوي انا لا عن الخطاب الموجه من الاب بالضروره وانما اعني نوعيه خطاب يتسم بالابويه اذكر حين يعني كنت تقريبا في الكليه وانا تعلمت قياده السياره متاخرا نسبيا بالنسبه لاقراني و هذا جعلني يعني قيادتي سيئه الى اليوم ف كنت مره اتفاوض مع والدي في ان يعطيني السياره وهو يعني غير واثق فاقنعني بطريقه جيده جدا قال لي انا اخاف عليك ولست هينا عندي ففي فوره الشباب وغير ذلك لكني تقبلت هذا الكلام بقبول حسن وكل له اثر ايجابي عظيم على نفسي اليوم في ظل الهجمه على الاناث بالذات الهجمه تبدا من اين تبدا من جعل المراه ساخطه على مجتمعها واذا نثف ما بينه وبين والدها سهل كل ما سواه والوالد اذا علمناه كيف يخاطب وحتى علمنا من يكون بمنزله الوالد كيف يخاطب الانثى بهذه اللغه لغه انت ليست هي... لست لا استهينا تن عندي انا اخاف عليكي انا لست كهو... كهؤلاء الغربيين الذين يتركون بناتهم يذهبن و... و... و بدون اي حمايه عليك ان تشعرها ان التشريعات هذه الامور حتى بعض العادات اللي ممكن يحاول افهامها ان هذا في هذا تقييد لحريتك ان في هذا كب... ان هذا حمايه منك محبة حنان هذا سواء من الوالد أو من في حكمه حتى الداعية حتى غيره خاطب النساء بأبوية بعض النساء الخطاب الأبوي ينفع معها جدا بل كثير منهم اختار الصيغة الأب له مداخل والأب الشرقي بالذات يعني مظلوم مسكين يعني الآباء الشرقيين يحبون بناتهم جدا يدافعون عنهن باستمرار إلى آخره يعني ثم هذا الغالب عليهم حقيقة ثم بعد ذلك يعني العقوق بأبشع صوره يظهر في خطاب كثير من النسويات وكثير من ويخلط يعني حتى بين تصرفات بعض الاخوه وتصرفات الاباء و... وكثير منهم لا يحسن ان يعبر يعني وايضا تفهم المراه هذه المساله انه اخوك لا يبغضك والدك لا يبغضك لكنه يعبر عن هذه المحبه بافعال هذه الأفعال هي كلفة عليه وأسأل عليه أن يتركك حبلك على غاربك ولكن هو يشعر المسؤولية عظيمة تجاهك هو عنده استعداد أن يفقد روحه وأن لا توسي يعني قصة أنهم مثلا يربطون شرافهم بشراف المرأة وغير ذلك هذا نحن نرى أعظم أنا شخصيا أرى أعظم الرفع لمنزلة المرأة ان الانسان يجعل موضوع شرفه موضوع فخره هذه المره اذا هي ليست رخيصه عنده هي اعلى شيء هي اقصى شيء بالنسبه له فيما في امر النسب الدنيوي اذا تركنا الامور الاخرى يعني فهي عنده اغلى من المال اغلى من المتاع اغلى اغلى, أغلى, أغلى وهذه المفاتيح يعني ينبغي ان تفهم